وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وأمدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ الْيَسُورُ جُهَّهُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا